122-وأسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم 123-ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون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 الله رب العالمين